التسجيل السابع استمع إلى الجمل ثم أعدها ألف قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام باء ديننا دين الوحدانية مخلصين له الدين، فَلَا يَعْبُدُونَ مَعَهُ أَحَدًا.